ابن عبد مناه ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلías ابن مضر. يعني بنو غفار أو يقال للغفاريين منصوبين لمن؟ يعني الغفاريون منصوبون إلى غفار ابن مليل ابن ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلías ابن مضر. في كتاب المناقب.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 وأشجع وغفار موالية قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالية ليس لهم مولى ليس لهم مولا دون رسول الله دون الله ورسوله قريش والأنصار جهينة مزينة أسلم أشجع غفار هذه قبائل وفيه التنبيه على معرفة قبائل العرب في هذا الخبر التنبيه على معرفة قبائل العرب هكذا ذكر جملة من قبائل العرب أولها قريش وكأنها لسبقها في الإسلام وتقدمها على غيرها بدأ به الايه؟ قريش يعني لسبقها, لسبقها في الإسلام وتقدمها على سائر قبائل العرب في قبوله والدخول فيه بدأ به ثم سنا بالأنصار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 الأنصار يعني الأوس والخزرج كلها التنبيه على ضرورة معرفة قبائل العرب وضرورة معرفة منهم أسبقهم إلى الإسلام طبعا لا شك أن الإجماع منعقد على أن أسبق الناس إلى الإسلام مطلقا هم مين قريش أسبق الناس إلى الإسلام مطلقا قريش فمنهم خديدة ومنهم علي بن أبي طالب من بني هاشم ومنهم أبو بكر نص صديق التيمي ومنهم طلحة بن عبيد الله واصمان بن عفان واصمان بن مزعون هذا ما فيش خلاف أن أسبق الناس مطلقا إلى الإسلام منهم قريش, قريش قوله جهينة ومزينة وأسلم واشجع وغفار كما قلنا هذه قبل كانت في جاهليتها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 أبو زر وإحكاية قصة إسلامه في صحيح ها مسلم وأما مزينة، أما غفار كما قلنا فسابقهم إلى الإسلام وقد علمتهم منهم غفار هم بنوا غفار نسبة إلى غفار بن مليح غفار بن إيه هكذا بضم, بضم الميم بضم الإيه الميم وكسر اللام الأولى كسر اللام الايه? الاولى اه غفار ابن اه مليل مليل يعني غفار ابن مليل كما قلنا ابن ضمرة متش كونا بفتح اللام الاولى معزرب بفتح بفتح اللام الاولى كما قلنا غفار ابن ايه ابن مليل ابن ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه يعني ابن كنانة ابن خزيم ابن مدركة ابن الياس ابن مضع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 اسم امرأة وهي امرأة عمر, عمر ابن اد بن طابخ ابن قد ابن اد بن طابخة طبعا طابخة ابن الياس ابن مدر طابخه اخو مين اخو مدركة ابن الياس يعني طابخة ومدركة كلاهما ابن الياس ابن مدر يبقى نقدر نقول مزينا نصيبوا الى امهم وهي امرأة مدر امرأة عمر ابن قد بن طابخة ابن, ابن الياس ابن مدر وهي مزينة بنت كلب ابن وابرة كلب ابن ايه؟ وابرة مزينة هي مزينة بنت كلب ابن وابرة تمام يعني نقدر نقول كلبية يعني مزينة كلبية ها وهي أم أوس وعثمان ابن عمر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 الجوهنيين عقبة ابن عامر الجوهني عقبة ابن عامر الجوهني وابو عبد الرحمن الجوهني ها يعني الجهنيين ايضا كثير واما اسلم فهو اسلم ابن افسى افسى بالصاد ها اسلم ابن افسى ابن حارسة ابن عمر ابن عامر ابن حارثه ابن امرئ القيس ابن سعلبة ابن مازن ابن الازدي يبقى اذدي يبقى ايه اذدي وهو الازدي مين هو الازدي ابن الغوث ابن النبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبق ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان يبقى ده قحطان اسلم ايه قحطانيين اسلم إيه يعني ينتهي نسبهم الى يشجب ابن يعرب ابن قحطان يشجب ابن يعرب اب ابن قحطان ومن اسلم كما علمت نقول بريده بن حصيب الايه اسلم حصيب الايه الاسلامي وهو بريده بن حصيب ابن عبد الله ابن الحارث ابن سلامان ابن اسلم الاسلامي وكذلك ابو برزه الاسلامي ابو برزه من ابو برزه نضلة بن عبيد ابن ايه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 عن عاصم الاحوال سليمان التيمي عن ابي حاجب سوادة ابن عاصم سوادة ابن عاصم الغفاري أيضا سوادة ابن عاصم الرفاري عن رجل من بني غفار وكما قلنا ان ابهمه سليمان التيمي فقد بينه عاصم ابن سليمان الاحوال عاصم ابن سليمان الأحول ففي رواية عاصم ابن سليمان الاحوال عن أبي حاجب عن الحكم ابن عمرو الغفاري. الحكم ابن الغفار وأما حديث سليمان التيمي كما قلنا فقد ابهم اسم الراوي الغفاري. يعني قال عن رجل من بني غفار وإذا علمت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 والثاني عاصم بن سليمان الأحول وقد سماه ايه الحكم ابن عمرو ولا شك ان ما ابهم, ما أبهم ان اتفق المخرج واتفق سياق الخبر رمل على ايه على ما بين يعني ما ابهم يحمل على ما بين اذا ما كان سياق الخبر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 عند ابن أبي عاصم فين في الآحد والمثال الطبراني الجزء الثالث مئتين وعشرة برقم ثلاثتلاف مئة سبعة وخمسين عن محمد بن عبد الله الحضرامي قال حدثنا أبو كريب عن وقيع عن سفيان يبقى سفيان مين الثاوي بس من طريق مين المطين مطين اللي هو محمد بن عبد الله المعروف بالإيه مطين ها مطين من طريق المطين عن أبي قريب عن ها عن أبي قريب عن وقيع عن سفيان السود البيهقي في الجزء الأول 191 من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عبيد الله بن عمر رقي عن يزيد بن زريع يبقى الثالث مين يزيد بن زريع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 وكما قد علمت لذلك ساقهما الترمزي مساقا متتابعا متوالية مساقا متتابعا متوالية ليبين أن الذي أبهمه سليمان التيمي هو الذي سماه ها عاصم الاحول في روايته الحكم ابن عمري عمر الغفار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 سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من بني رفا يبقى يشبه حديث مين سليمان التاي يشبه حديث سليمان هكذا رواه يونس عن أبي داود الطيالس وقد رايتها هنا في التلمذي أنه قد رواه محمد بن بشار ومحمود بن غيلان كلاهما عن أبي داود الطيالس وفيه عن أبي حاجب عن الحاكم بن عبد يعني في مسند الطيالس من طريق يونس بن حبيب قال كما قلص في سليمان التايم يعني عن رجل من بني غفر وأما محمد بن بشار و محمود بن غيلان فقد قال عن أبي حاجب عن الحاكم بن يعني وقعت اسميته في رواية الطيلسي من رواية مين؟ محمد بن بشار و محمود بن غيلان وفي رواية يونس بن حبيب بنحو رواية ها سليمان التايم بنحو رواية ايه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 محمد بن بشار ومحمود بن غيلان ثلاثتهم قال في رواية ابي داوود الطيالسي الثلاثه رووا عن مين عن ابي داوود الطيالسي وثلاثتهم في حديث في حديثهم تسميته بالحكم الايه بالحكم ابن عمرو الغفار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل من فضل وضوء المرء وضوء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 ابو داود ومن طريق ابي داود البيهق من طريق ابي معذره ابو داود البياقي من طريق يعقوب بن سفيان الفاسي يعقوب بن سفيان الفاسي ها يبقى ابو داود وابن ماجه ابو داود ابن ماجه ها لا أح لا احنا بنتكلم عن روايه ابن بشار روايه ابن بشار ابو داود ابن ماجه البيهقي بس من طريق يعقوب بن سفيان عن ابن بشار ها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 يونس بن حبيب البصري موافقة لرواية من سليمان التيم والثانية التي رواها الجماعة منهم محمد بن بشار محمود بن غيلان أحمد بن حنبل عمرو بن علي الفلاس يبقى الأربعة رووها رو هذا الحديث عن أبي داود الطيالسي خلافا لرواية من يونس بن حبيب البصري خلافا لرواية يونس بن حبيب البصري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 الحاكم ابن عبد يبقى عندنا عبد الوهاب ابن جرير وعبد الصمد ومن طريقهما رواه احمد في الجزء الرابع 213 والتبراني عن الربيع ابن يحيى الاشناني الربيع ابن يحيى الاشناني بائع الاشنان بائع الصابون اشناني يعني ايه اللي بيبيع الاشنان ما هو الاشنان الصابون يعني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 على ذكر التسمية وكأن يونس بن حبيب تفرد بالإيه تفرد بالإدهام بنحو رواية سليمان الإيه التين يبقى دول أربعة تابعوا أبدا أجود التيلس عند أحمد وهب بن جرير وعبد الصمد بن عبد الوال عند أبي جعفر الطحاوي عبد الوهاب ابن عطاء عند التبراني الربيع بن يحيى الأشنان أبو جعفر الطحاوي كنا ذكرناك الجزء الأول 24 الطبراني الجزء الثالث اللي هي رواية الربيع بن يحيى الاشناني الجزء الثالث مئتين 3156 ثلاثة وخمسين أحمد الجزء الرابع مئتين عشر وعلى هذا فليس هناك اختلاف في أن الراوي المبهم في رواية سليمان التيمي هو الحاكم ابن عمرو الغثث الحاكم بن عمر الغفاد وحديثه غادى حديث حسن ربما يكون التلميذي حسنه ربما يكون التلميذي حسنه تمام؟ على أنه ليس في هذا الاسناد ما يمكن أن يتدنى يتدنى ما يمكن أن يتدنى به به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 قال سقة قليل الحديث ثقة ايه قليل الحديث وبالتالي فرواية شعبة عن عاصم من الأحور ومن طريق شعبة ابو داود الطيلسي ومن طريق الطيلسي سواء كان محمود بن غيلان او محمد بن بشار على شرط البخاري يعني محمد بن بشار, محمد بن بشار عن ابي داود الطيلسي عن شعبة على شرط البخاري وقد علمت ان عاصم ايه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 ما إلا أن يكون هذا الخلاف على تسمية الراوي وقد علمت أن السقة زيادة السقة، ها زيادة السقة، لا سيما في التسمية مقبولة، لا سيما لا سيما في تسمية الراوي مقبولة، وقد علمنا الحكم ابن عمري الغفاري، فقد أخرج له البخاري في صحيح، أخرج له البخاري في صحيح، أخرج له البخاري في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 كلهم ثقَد، كلهم ثقَد. اللهم إلَّا كلام هَيْمْ في عَاصِبِ بن سليمان الْإِهِ، لكن مع ذلك يخرج لقى البخاري ومسلم من روايات شعبة إيه، شعبة عنه، من روايات شعبة عنه. وفي الخبر كما رأيت، وفي الخبر كما رأيت النهي للرجل أن يتوضَّع.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 فممكن تقول كما قلنا عن عبد الله بن ها صر جسم وممكن تقول عبد الله بن صرجس يعني صرجس ها ها على على الفتح على على الفتح لأنه ممنوع من الصر لأنه ممنوع من الصر وأما حديث عبد الله بن صرجس كما قلنا فمختلفوا فيه بين الرفع والوقف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 فاما الاخر فليس بخفيه حتى يبين واضح ولا ايه يبقى هذا بحاجه الى البيان فذكروا في حديث الحكم ابن عمرو وأما حديث عبد الله بن سرجس آه. فقد ذكر الامران حال الرجل مع المراه وحال المراه مع الرجل حديث عبد الله بن سرجس كما قلنا يدور بين الرفع والوقف والاصح الوقف والاصح الايه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 عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان فيه جميعا يشرعان فيه جميعا نهى هنا بقى في ذكر زيادة ايه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرء ها. وهو حديث موافق لحديث ايه يعني اول سياق الخبر موافق لحديث الحكم النهي ان يغتسل الرجل بفضل طهور او بفضل وضوء ها. المرء بفضل المرء ها. ثم زاد وتغتسل المرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان فيه جميعا يشرعان فيه جميعا هكذا روايته مرفوعا من طريق كما قلنا عبد العزيز بن ايه ابن المختار وهذا على شرط مسلم مسلم قد خرج حديث اه عبد العزيز ابن المختار عن عاصم عن عبد الله بن سرجل رأيت الأصيلة يقبل الحجر ها رأيت الأصيلة يقبل يبقى دام من طريق مين عبد العزيز ابن المختار هذا على شرط ايه لكن يبدو أن عبد العزيز ابن المختار وهم في هذا الخبر فرفع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 لحقيقة الحال ومقال الاجتماع يعني حقيقة الحال ومقال الاجماع أن هناك فرق بين حال الرجل مع المرأة وحال المرأة مع الرجل فللمراه أن تستعمل فضل طهور الرجل وليس للرجل عند بعض العلماء أن يستعمل فضل طهور المرأة وهذا التفريق واضح عند جماعة من الأئمة عند جماعة من الأئمة تمام؟ كذا قال البخاري ولم ينسب الخطأ الى احد فالخطأ دائر ما بين عبد العزيز بن المختار او مين ها ولم يتفرد به الراوية عن عبد العزيز بن المختار بل رواه جماعة عن عبد العزيز بن المختار منهم ابراهيم بن الحجاج السامي ومعلى بن اسد فقد رواه جماعة عن مين عن عبد العزيز بن المختار فالخطأ دائر ما بين بن المختار وما بين مين عاصم من الاحول الأحول. ومع ذلك أحجم البخاري عن نسبة الخطأ إلى أحد الراويائي نسبة الخطأ إلى أحد الراويائي وإنما قال أخطأ من رفعه أخطأ من رفعه فالرواية الميذ لشعبه يبقى إذن رواية لشعبه وهذا التفريق دقيق وأظن قالوا أيضا أبو الحسن ابن القطان في تعليقه على سنن ها ابن ماجا راوي سنن ابن ماجا أظن قالوا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 وحديث ميمون. تمام؟ لكن هذا أبو هريرة قال يعني قال ابن المنذر حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليمان عن أبي سهلة عن أبي هريرة أبي سهلة أحد الروا عن أبي هريرة وهو مقل جدا أبي سهلة أحد الروا عن أبي هريرة وهو مقل جدا مقبول عند ابن حجر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 ناسبه أبو بكر بن المنذر لمين لأبي هرائب لأبي هرائب لأبي يبقى ده المزهد الأول وأظن قليل أظن يعني لا يحكى إلا عن مين إلا عن أبي هرائب نهى أن يغتسل الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد ها كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد أقول ابقي لي ويقول إيه دعلي دعني دعني دعني ها